وبين ماعات لو احنا بعد اكيد لا قا بيني وبينه بلا لو احنا ولو بيني وبينه بلا dae ni fe kull كل مكان قصد عياني في كل مكان يوم هنعود Saaimi, fi kulle É que داي دايب كل حلي ولا نظري ابي على لومي وصد عيني ومشادر في يوم هنعود ده بينا وعود وفي غياب في يوم هنعود ده